ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الهدى والسداد أما بعد توقفنا في الدرس الماضي عند قصة سراقه بن مالك وحين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه وتقدم الحديث عن هذا في الدرس الماضي ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة و دليلهم في الطريق عبد الله بن أريقط ولا أدري هل أتم معهم الطريق أم أنه مضى بهم حتى أخرجهم من المكان الذي لا يعرف ثم شقوا طريقهم لاني لم أجد له ذكرا بعد ذلك في قصة هجره النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه شديد الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يمشي أمامه وتارة يمشي خلفه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال يا رسول الله إذا تذكرت الطلب سرت خلفك يعني أخشى أن يأتي من يطلبك لقتلك فيريد أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفديه ويقيه بنفسه قال وإذا تذكرت الرصد سرت أمامك يعني أخشى أن يكون هناك من يترصد لك في الطريق فأريد أن أكون أمامك لأفديك بنفسي قد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن أبا بكر اشترى من عازب والد البراء بن عازب اشترى منه رحلا فقال أبو بكر لعازب مري البراء ليحمل لي رحلي فقال لا والله حتى تحدثنا عن قصة خروجك مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فذكر لهم قصة الخروج من مكة مختصرة في هذا الحديث ولكن مما جاء فيها قال فلما أظهرنا يعني لما كنا في وقت الظهرة في أحد الأيام طبعا قال فلما أظهرنا وفي شدة الحر قال كنا نلتمس ظلا فرفعت لنا صخرة أي رأينا صخرة قال فذهبنا نلتمس فيها ظلا فوجدت بقية ظلها فسويت للنبي صلى الله عليه وسلم تحتها فراشا واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ونام وخرجت أنا أنظر إلى الطلب يعني أنظر لعل يأتي أحد ما ندري نخشى على أنفسنا وهو يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خشيته على نفسه رضي الله عنه قال فرأيت راعي غنم قد اتى إلى هذه الصخرة يريد منها ما نريد يعني كان يريد الظل قال فقلت لمن أنت فقال لفلان لرجل من قريش قال فقلت هل تحلب لنا قال نعم قال فحلب لي كثبة من لبن في إداوة كانت مع أبي بكر قال فصببت عليها الماء حتى برد أسفلها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد استيقظ فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت يعني حتى روي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الرواح يا رسول الله قال نعم فساروا حتى نزلوا على أم معبد وأم معبد امرأة برزة يعني تبرز للناس وتبرز للرجال وامرأة كبيرة وكانت تحتبي بثناء خيمتها وتطعم من يمر بها وتسقيهم فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة فسألها هل عندها من شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا من شيء ما أعوزناكم إلى طلب القراء يعني سنقدم لكم ما نستطيع قبل أن تطلبوا ولكن الشاء عازب ولا حلوبته في البيت يعني تقول الشاء عازب يقول كانوا في سنة مجدبة والشاء جمع شاه يعني الغنم التي لنا عازب يعني في مكان بعيد لشده جذب الأرض يذهبون بها إلى مكان بعيد يسميه العامة الآن يعزبون بالغنم الآن عند الناس تقول ليس عندنا غنم قريبة والشاء عازب ولا حلوبة, ولا حلوبة في البيت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتا في كسر الخيمة في طرف الخيمة فقال ما هذه يا أم معبد قالت هذه شات خلفها الجهد قال هل بها من لبن قالت هي أضعف من ذلك يعني لشدة ضعفها ما بها شيء وخلفها الجهد يعني من شدة ما بها من جهد وضعف ما استطعت أن تسائر بقية الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أحلبها قالت بأبي أنت وأمي إن وجدت بها من شيء فاحلبها فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها فمسح ضرعها ودعا فتفاجت فدعا بإناء يربض الرهط يعني الرهط الجماعة من الرجال يشربون من هذا الإناء حتى يجلسون من شدة كثره ما شربوا فحلب حتى امتلأ الإناء ثم دفعه إلى أمي معبت فشربت ثم دفعه إلى صاحبه فشرب، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فملأ الإناء ثم جعله عندها ومكثوا قليلا ثم ساروا جاء أبو معبد زوج أم معبد فراى الإناء في حليب قال ما هذا يا أم معبد من أين لك هذا اللبن قالت جاءنا رجل مبارك ثم ذكرت له قصة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم معبد إني لأظنه من تطلبه قريش إني لأظنه صاحب قريش الذي تطلبه فصفيه لي فوصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بليغا تقدم معنا في درس مضى أن أفردنا درسا مستقلا وهو الدرس الثالث من دروس السيرة أفردنا لذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية بالذات ولكن مما ذكرت هي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف يعني في, في هدب عينيه طول وفي أشفاره وطف أحسن الناس وأجمله من بعيد وأبهاه وأحلاه من قريب ثم ذكرت وصف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول والقصر قالت ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول يعني ليس قصير قدم معنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد فيتقول لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنؤه من طول ثم تكلمت عن منطق النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا سكت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء ثم قالت منطقه نزر قالت حسن المنطق لا نزر ولا هذر يعني ليس بالقليل الذي لا يفصح عما يريد وليس بالهذر الذي يكثر الكلام قالت كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن انظر وصفها لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت معه أصحاب يحفون به إن تكلم استمعوا لقوله وإن أمر ابتدروا قوله محفود محفود لا عابس ولا مفند يعني فيه بشاشة ما في عبوس فيه بشاشة ولذلك قدم معنا حديث جرير بن عبد الله البجلي في البخاري يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رأني إلا تبسم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم ف. هذا مما ذكرت وتذكر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنهم كانوا بمكة لا يعلمون ما الذي حدث ما في وسائل اتصال ما يدرون ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها فتقول فسمعنا صوتا صوت منادي يسمعون الصوت ولا يرون احدا يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حل خيمتي ام معبدي هما نزل بالبر وارتحل به فأفلح من أمسى رفيق محمدي فيا صي ما زوى الله عنهم به من فعال لا تجار وسؤددي ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا سلو شاتها نسيت البيت الأخير لكنها ذكرت يعني هذا المنادي ذكر الحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم إن تسألوا الشاك تشهدي في آخرها فتقول ما علمنا وين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي إلا لما سمعنا هذا المنادي منادي أما اهل المدينة طبعا جاء في في في مسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي عبدا عند غنم فقال هل عندك من لبن فقال هذا رواه الحاكم في مستدركه وصححه ابن حجر ف قريب من قصه ام معبد حين قال, قال ليس عندي إلا عناق ليس فيها ليس فيها لبن فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها فحلب حتى روي فقال من أنت فقال أوت عمي علي قال نعم قال انا محمد رسول الله قال الذي تدعوه قريش بالصاب قال هو انا قال أشهد أن لا إله الا الله وأنك رسول الله إني أريد أن ألحق بك قال إنك لا تستطيع ساعتك هذه فإذا سمعت باني ظهرت فالحق بي وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين يسلمون حتى لا يشق عليه المقصود أن أهل المدينة كانوا أهل يثرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن سمعوا بخروجه من مكة فيخرجون في كل يوم إلى أن يعلوا النهار ويشتد الحر ثم يعودوا إلى بيوتهم في يوم من الأيام خرجوا فلما اشتد عليهم الحر وأيسوا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم رجعوا إلى بيوتهم وخرج يهودي على حصن من حصونهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزول بهم السراب مبيضين لأنه قد لقيهم الزبير بن العوام في جماعة وكساهم في بيضا هذا في البخاري فقال يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظر يعني الشخص الذي تعظمونه وتنتظرون قد أتى ففزع الناس ووثبوا إلى أسلحتهم والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحرة فمال بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف وبقي في بني عمرو بن عوف نازلا على كلثوم بن الهدم رضي الله عنه بقي بضعة عشر ليله وبنى خلال هذه الأيام مسجد قباء ولذلك بعض أهل العلم يفسر به قول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بمسجده الذي في المدينة ولكن أيضا بعضهم فسر بهذا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يروى أصله صحيح ولكن هذه العبارة هي التي فيها كلام لأهل العلم وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل قباء إن الله أحسن الثناء عليكم فماذا تصنعون في طهارتكم ولأن الله عز وجل قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فهذا الثناء على أهل هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خاطب اهل قباء ولذلك بعضهم فسره بهذا وبعضهم فسره بهذا وابن كثير رحمه الله قال هذا وهذا كلها اسست على التقوى كلها اسست على التقوى المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق في بني عمرو بن عوف الا بضعة عشر ليله ومع ذلك بنى مسجدا لان المسجد هو ركيزه من ركائز الاسلام فبدأ ببناء المسجد ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار لما سأله أبو بكر قال أين ستنزل؟ قال أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بهذا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أخواله بني النجار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا على بني بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بهذا فأرسل إليهم فأتوا متقلد يسوفهم وركب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق نزل في بني سالم بن عوف وجمع بهم صلى الجمعة هناك ثم كان الناس والنبي صلى الله عليه وسلم على بعيره قد جاء حين نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف أول ما نزل جلس النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر قائم وبعض من أسلم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فكانوا إذا جاءوا ما يدرون من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو أبو بكر ولا هل هو الرجل القائم أو الجالس فكانوا يأتون إلى أبو بكر لما رأوه واقفا فلما ارتفعت الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم وانكشف عن الظل ظلل عليه أبو بكر فعرفوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق أردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خلفه والناس كل بيت كل أهل دار من دور الأنصار كلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا بخطام الناقة وقالوا عندنا يا رسول الله ها هنا ها هنا هنا العدد والعدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوا عنها فإنها مأمورة هذا جاء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وإن كان فيه كلام لكن أصل المسير لا شك أنه ثابت ف والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى بركت, فيه في بركت به في موضع المسجد الآن ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم قامت ثم سارت قليلا ثم التفتت وعادت إلى مكانها وبركت فيه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا المنزل وكان هذا المكان عبارة عن بستان أو جرين يجرم فيه تمر ليتيمين في حجر أسعد بن زرالة سهيل وسهل فبركت الناقة في هذا المكان. بعد رأب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله في بيت. والصحابة كل يقول عند عندي يا رسول الله يريد يدخل انظر الحنكة من أبي أيوب ما كلم أحد الأخذ الرحل ودخل به في بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء حيث يكون رحله. ونزل على أبي أيوب رضي الله عنه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد كما سيأتي معنا إن شاء الله لكن في هذا الوقت قدمت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقدم معنا أن خديجة ماتت فعقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وكانت صغيرة ثم تزوج سودة بنت زمعة وبقيت في مكة ثم قدمت ومعها عائشة عفوا معها فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم وزيد بن حارثة هو الذي أتى وقدمت عائشة رضي الله عنها مع أخيها عبد الله والله أعلم أو غيره ومع أمها وأهلها وهنا لفت يا أخوان وأنا سبقني نبهت على هذا في دروس مضت مع شدة عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن العرب لا يتعرضون للنساء يعني ما ما خطر حتى في بال النبي صلى الله عليه وسلم ولا في بال أصحابه أنه يمكن أن يعرض لنسائهم لا شيء من العرب تعب أن يعرض للنساء اصلا فما حتى تعرض للنساء ولا يذكر أن أبا جهل لما جاء وسأل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن أبيها فقالت لا أعلم لطمها وهذه تعتبر سبه ما تعتبر من مكارم أخلاق الرجال ولذلك تذكرون قصة عمر لما ضرب أخته في قصة الإسلام ذكرنا لكم أنها قصة في صحتها بعض الكلام لكن من حيث الجملة فيها بعض الأحداث التي تذكر في مثل السير فجاء فيها أنه لطم أخته فاستحيا لما رأى الدم قل... قد سال منها فالمقصود أن هذه من شيم العرب فأتى أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل أبي بكر دون أن يعرض لهم أحد وأما علي رضي الله عنه فإنه أدى الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أدىها إلى أهلها ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في بني عمر ابن عوف بهذا يا معاشر الفضلاء نكون قد انتهينا من العهد المكي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من ابتلاءات بما فيه من شدائد بما فيه من صعوبات وإنما ذكرنا نزرا يسيرا من الأحداث التي جرت في هذا في عهد الزمن وقدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان في ربيع الأول ومبعثه كان في ربيع الأول قدومه كان يوم الاثنين كما في البخاري ويكون قد أتم من أول بعثته إلى قدومه إلى المدينة ثلاثة عشر عاما ثم يبدأ معنا إن شاء الله وأنا حقيقة حرصت على هذا الدرس حتى نختم به الزمن المكي ونبدأ إن شاء الله ما أدري عاد على ما يرى المشايخ هنا في المسجد هل نبدأ في الصيف ولا مع بداية الفصل القادم نبدأ إن شاء الله في زمن العهد المدني وتكوين الدولة, الدولة الإسلامية أسأل الله أن يبلغنا وإياكم تلك الأيام الطيبة على خير حال وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يوفقنا لإتمام هذا الدرس على أحسن حال صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين